「叶うことに気づ ا てくれますか?」 「私たちは私たちの思いを語り合うことです」<音楽> واذ ك م ن ا للملائكه اسجدوا لها دم فسجدوا ان ابليس قالها اسجد لمن خلقت الغينا قال رايتك هذا الذي كرمت علي لاحترق أ و ل ن ي د ت ان اردت ان ل ر د ا ق ا ر د ان اردت ان ا ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ان اردت ان ا ر د ن اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ان ا ر د ر د ت ان اردت ان ا ت ان اردت ان ا ن اردت ت ان اردت ان ا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 「انه كان بكم عبد انه كان بكم رحيما و إ ذ ا مسكم ا ل ض ر في البحر ضل من او يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصلا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ً ام امنتم أ ن يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم في موسوعه ا كفرتم ا ل ل ي ن ا ب ت ب ي ع النابلسي و ق د ك ر م للعلوم في الاسلاميه 「今日も楽しみにしていてもらうこともあるし」